غنوا للمداين وقسموا مولا يا حلف هوا الجناين بعزها وجلالها لو غنوا للمداين وقسموا مولا يا حلف هوا الجناين بعزها وجلالها يا اجمل الايام واتفرج يا سلام من رجاء سلام على مصر وشوف جمالها نوري لو يوم سماها ورد الوسون تراب وكل من رماها بترد الدنيا شبابها نوري لو رمها ورد الغصون تربها وكل من رمها ترد يدن شباب من ألف ألف عالم وهي شايفة علها وتفرج يا سلام على مصر وشوف جملها مصر اللي ضحيت يا ما ودي مت غيرها اكتب لها السلام يا ربي قدر خيرها مصر اللي ضحيت يا ما ودي مت غيرها اكتب لها السلام تجدر خيرها وحق أي الأحلام وعلموا استقبلها وتفرج يا سلام على مصر وشوف كاملها <تصفيق> أمي وأمي الجميع أمان لكل خايف كل الشهور ربي ماني كل خايف كل الشهور ربيع كل الطيور ولايف مودة وابتسامة وفرحة من أولها وتفرج يا سلام